بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبتدئ اليوم بتوفيق من الله قراءه تفسير الجزء السادس من كتاب الله من كتاب المختصر في التفسير الله من الشيطان لا الله السوء لا يحب الله الجهر بقول السوء بل يبغضه ويتوعد عليه لكن من ظلمه جاز له أن يجهر بقول السوء للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله لكن صبر المظلوم أولى من جهره بالسوء وكان الله سميعا لأقوالكم عليما بنياتكم فاحذروا قول السوء أو قصده إن تبدو خيرا أو تخطوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تظهر أي خير قولي أو فعلي أو تستروح أو تتجاوز عمن اساء أساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا فليكن العفو من أخلاقكم لعل الله أن يعفو عنكم إن الذين يكفو الله ورسوله ويريدون ورسله إن الذين بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله وبين رسله بأن يؤمنوا به ويكذبوا بهم ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكذب ببعضهم, ونكذب ببعضهم ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تنجيهم اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا اولئك الذين يسلكون هذا المسلك في الإيمان هم الكافرون حقا ذلك أن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله وأعددنا للكافرين عذابا مخزيا لهم يوم القيامة عقابا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين فقال والذين آمنوا بالله ورسله وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ بجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا والذين صدقوا بالله ووحدوه ولم يشركوا به احدا وصدقوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين احد منهم كما يفعله الكافرون بل امنوا بهم جميعا اولئك سوف يعطيهم الله اجرا عظيما جزاء ايمانهم واعمالهم الصالحه النابعه منه وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبرا ذلك فقالوا ألن الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات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 فصعقوا عقابا لهم على ما ارتكبوا ثم احياهم الله فعبد العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية ثم تجاوزنا عنهم واعطينا موسى حجة واضحة على قومه ورفعنا فوقهم الصور بميثاقهم وقلنا لهم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 فدخلوا يزحفون على أستاههم وقلنا لهم لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا وأخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك فنفضوا العهد المأخوذ عليهم فوائد من الآيات أولا يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يرجى منه أن يخذ له حقه وإن قال ما لا يسر الظالم ثانيا أن صبر المظلوم على الظلم أولى من جهره بالسوء وجزاء ذلك المغفرة ثالثا لا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم دون بعض بل يجب الإيمان بهم جميعا خامسا بيان مسالك اليهود في الكفر بالأنبياء بسؤالهم عن أمور تعجيزية ونقضهم المواثيق المأخوذة عليهم من رب العالمين فبما نقضهم؟ وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا بل الله عليها فلا إلا قليلا فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ مَا لَهُم علم إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَلَعَنَّاهُمْ بِقَوْلِهِمْ مُفْتَخِرِينَ كَذِبًا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ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 وأخذهم الربى وقد نهوا عن وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي وأعتدنا للكافرين منهم عذابا موجعا ولما ذكر مثالب أهل الكتاب ذكر الطيبين منهم فقال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 ويقيمون الصلاة ويعطون زكاة أموالهم ويصدقون بالله إلها واحد لا شريك له ويصدقون بيوم القيامة أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيما فوائد من الآيات أولا طرد اليهود من رحمة الله ولعنهم جزاء لمخالفاتهم وكفرهم وقتلهم الأنبياء ثانيا الختم على القلوب سبب لحرمانها من الفهم ثالثا بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى عليه السلام حتى إنهم وصلوا لمرحلة محاولة قتله رابعا تكذيب الله تعالى لادعاء اليهود في تمكنهم من قتل المسيح وبيان أن المقتول كان رجلا ألقي عليه شبه المسيح خامسا بيان جهل وحيرة النصارى في مسألة الصلب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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وعيوب ويونسى وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا إنا أوحينا إليك أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك فلسة بدعا من الرسل فقد أوحينا إلى نوح وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإلى ابنيه اسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب ابن إسحاق وإلى الاسباط وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثني عشرة من أبناء يعقوب عليه السلام وأعطينا داود كتابا هو الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه وتركنا ذكرهم فيه لشكمة وكلم الله موسى دون وساطة تكليما يليق به سبحانه وتعالى تكريما لموسى رسلا مبشرين ومودرين لئلا يكون لنا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 إن الذين كفروا بنبوتك وصد الناس عن الإسلام قد بعدوا عن الحق بعدا شديدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم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 وكان ذلك على الله يسيرا إلا الطريق المؤديه إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائما وكان ذلك على الله هينا فهو لا يعجزه شيء يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يا أَيُّهَا الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من الله تعالى فَآمِنُوا بما جاءكم به يَكُنْ خيرا لكم في الدنيا وَالْآخِرَةِ وَإِن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم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 غير الذين ذكرهم القرآن الكريم وقد ترك القرآن ذكر قصصهم وأخبارهم لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى ثالثا إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بذاته وجلاله وقد كلم الله تعالى نبيه موسى عليه السلام رابعا تسلية النبي محمد عليه الصلاة والسلام ببيان أن الله تعالى يشهد على صدق دعواه في كونه نبيا وكذلك تشهد الملائكة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 إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا قل أيها الرسول للنصارى أهل الإنجيل لا تتجاوز الحد في دينكم ولا تقولوا على الله في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق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 وللملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا لم يتكبر ولن يئنس عيسى ابن مريم ان يكون عبدا لله ولن يأنف الملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن يكونوا عبيدا لله فكيف تتخذون عيسى إلها وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلها ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كلا بما يستشق ولما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فصل جزاءهم في قوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤفِّهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكبو واستكبروا فيُعذِّبُهم عذابا, عذاباً أليماً، ولا يجدون لهم. فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص وسيزدهم على ذلك من فضله وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه.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 وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم واضح وحجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبه وأنزلنا إليكم ضياء واضحا وهو هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد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 ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لعو جاج فيه وهو الطريق الموصل إلى جنات عدم فوائد من الآيات أولا بيان أن المسيح بشر وأن أمه كذلك وأن الضالين من النصارى غلوا فيهما حتى أخرجوهما من حد البشرية ثانيا بيان قطلان شرك النصارى القائلين بالتثليف وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه أو مقارب، وبيان انفراده سبحانه بالوحدانية في الذات والأسماء والصفات. ثالثا اثبات أن عيسى عليه السلام والملائكة جميع إثبات أن عيسى عليه السلام والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى. والانقياد لأوامره فكيف يسوغ اتخاذهم الهه مع كونهم عبيدا لله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن هلك ليس له ولد وله صرفت فلها نصف ما تركه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 واخوه الشقيق او لاب يرث ما ترك من مال تعصيبا ان لم يكن معه صاحب فرض فان كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده فإن تعددت الاخوات الشقيقات او لاب بان كانت اثنتين فاكثر ورثتا او ورثنا الثلثين فرضا وان كان الاخوه الاشقاء او لاب فيهم الذكور والاناث ورثوا بالتعصيب تبعا لقاعده للذكر مثل حظ الانثيين بأن يضعف نصيب الذكر منهم على نصيب الانثى يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من احكام الميراث حتى لا تضلوا في امرها والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء سورة المائدة مدنية مقصد السورة الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال الدين التفسير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوطوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعان إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حروا إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا بشرائه أتموا العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم من الإيمان به والعمل بما جاء به رسوله وأتم العهود الموثقه بينكم وبين خلقه في البيع والنكاح وغيرهما وقد أحل الله لكم رحمة بكم بهيمة الانعام الإبل والبقر والغنم إلا ما يقرأ عليكم تحريمه وإلا ما حرم عليكم من الصيد البردي في حال الإحرام بحج أو عمره إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته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 وَإِذَا حللتم بصطاد وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شنآل قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها وكفوا عن محظورات الإحرام كلبس المخيط وعن محرمات الحرم كالصيد ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الشجة والمحرم ورجع ولا تستحل الهدي بغصب ونحوه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 على فعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه وخاف الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته إن الله شديد العقاب لمن عصاه فاحذروا من عقابه فوائد من الآيات أولا بيان حكم الكلالة وأحواله في الميراث ومن يرثه وتبعا لذلك بيان أنصبة الوارثين المتولدة عن كل حالة ثانيا الأصل هو حل الأكل من كل بهيمة الأنعام سوا ما خصه الدليل بالتحرين أو ما كان صيداً يعرض للمحرم في حجه أو عمرته. ثالثاً النهي عن استحلال المحرمات ومنها محظورات الإحرام والصيد في الحرم والقتال في الأشهر الحرم واستحلال الهدي بغصب ونحوه أو منع أو منع وصوله إلى محله. رابعاً إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام بحج أو عمرة وبعد الخروج من الحرم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخندير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموركودة والمتردية والنطيحة وما أَكَلَ السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بِالْأَزْلَامِ ذلكم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجالف لإثم فإن الله, فإن الله غفور رحيم حرم الله عليكم ما مات من حيوان دون ذكاة وحرم عليكم الدم المسفوح ولحم القنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح والميتة بالخنق والميتة بالضرب والساقطة من مكان عال والميتة بنطح غيرها لها وما افترسه سبع مثل الأسد والنمر والذيب إلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم وحرم عليكم ما كان ذبحه للأصنان وحرم عليكم أن تطلبوا علم المقصوم لكم أو غير المقصوم بالأزلام وهي قداح يستقسمون بها إذا أرادوا أمرا قبل الإقدام عليه. فعل, فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله اليوم يائس الذين كفروا من ارتداركم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته فلا تخافوهم وخافوني وحدي اليوم اكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة واخترت لكم الإسلام دينا فلا أقبل دينا غيره فمن ألجأ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميت غير مائل للإثم فلا اسم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم ولما ذكر الله ما حرم حر أكله ذكر ما أباح أكله فقال يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فَقُلُوا مِمَّا أَنْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عليه وَاذْرَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابَ يسألك أيها الرسول صحابتك ماذا أحل الله لهم أكله, أكله قل, يا قل أيها الرسول أحل الله لكم أكل ما طاب من المآكل وأكل ما صادته المدربات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود وذوات المخالب والصخور تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بأدابه حتى صارت إذا أمرت ائتمرت وإذا زجرت ازدجرت فكلوا مما همسكته من الصيد ولو قتلته واذكروا اسم الله عند إرسالها واتقوا الله بانتثال أوامره والكف عن نواهيه إن الله سريع شساب يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم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 ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدا مخلد خالدا فيها مخلدة فوائد من الآيات أولا تحريم ما مات دون ذكاه والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح وكل ميت خنقا أو ضربا أو بسقوط من علو أو نطحا أو افتراسا من وحش ويستثنى من ذلك ما أدرك حيا وذكي بذبح شرائي ثانيا حل ما صاده كل مدرب ناب أو ذي مخلب ثالثا إباحة ذبائح أهل الكتاب وإباحة نكاح حرائرهن من العفيفات يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فارسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط أو لا مستم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صيدا قيدا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا بما شرع لهم إذا أردتم القيام لأداء الصلاة وكنتم محدثين حدثا اصغر فتوضأوا بأن تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم مع مرافقها وتمسحوا برؤوسكم وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تاخر برئه أو كنتم مسافرين في حال الصحة أو كنتم محدثين حدثا اصغر بقضاء الحاجة مثلا أو محدثين حدثا أكبر بمجامعة النساء ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به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 اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا ما شرع كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه وكونوا شهداء بالعدل لا بالجوع ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو فاعبروا معهما فالعدل أقرب إلى الخوف من الله والجور أقرب إلى الجسارة عليه واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله خبير بما تعملون لا يقفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأبر عظيم وعد الله الذي لا يخلف الميعاد الذين آمنوا بالله ورسله بالمغفرة لذنوبهم وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة لا اجعلنا منهم. فوائد من الآيات أولا الأصل في الطهارة هو استعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغر الغسل من الحدث الأكبر ثانيا في حال تعذر الفصول على الماء أو تعذر استعماله لمرض مانع أو برض قارس يشرع التيمم بالتراب لرفع حكم الحدث الأسر أو الأكبر ثالثا الأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته اولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم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 يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم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 لن أقنتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأفردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن, فمن كفر بعد ذلك فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيذكره قريبا وأقام عليهم إثني عشر رئيسا كل رئيس يكون ناظرا على من تحته وقال الله لبني إسرائيل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 قليلا منهم فأتوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظه يحرفون الكلمه عن مواضعه بالتبديل لألفاظه وبالتأويل لمعانيه بما يوافق اهواءهم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 فوائد من الآيات أولا عظيم إنعام الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذ حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر وضربهم ثانيا أن الإيمان بالرسل ونصرتهم وإقامة الصلاة وإثاء الزكاة على الوجه المطلوب سبب عظيم لحصول معية الله تعالى وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة ثالثا نقض المواثيق الملزمة في بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقساوتها رابعا ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله إليهم من كتب سماوية ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا من تاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 وهو نور يستضاء به وكتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدينية والأخروية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح طرق السلامة من عذاب الله وهي الطرق الموصلة إلى الجنة ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم طريق الإسلام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء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 وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك دل ذلك على أنه لا اله الا الله وأن الجميع عيسى ابن مريم وأمه وسائر الخلق هم خلق الله ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما يخلق ما يشاء وممن شاء خلق عيسى عليه السلام فهو عبده ورسوله والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فقد خلق آدم من غير أب ولا أم وخلق حواء من غير أم وخلق عيسى من غير أب فوائد من الآيات أولا ترك العمل بمواثيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين, بين المخالفين لأمر الله تعالى ثانيا القرآن الكريم يهدي إلى سبل السلامة من النار ويرشد لسبل دخول الجنة ثالثا الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح عليه السلام وبيان كفرهم وضلال قولهم رابعا من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح وأمه عليه السلام وجميع أهل الأرض فلم يستطيع أحد الرد وهذا يثبت بشريتهم خانسا من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى يشير لكونه يخلق ما يشاء وهذا إشارة إلى أن خلقه عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أبن ليس فيها دليل البت على ألوحيته فهو ليس بدعا في الخلقة بل هناك من شأن خلقته أشد غرابة فإن آدم عليه السلام مخلوق من قبله بلا أبن ولا أم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه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 فالله يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله ولله وحده ملك السماوات والارض وملك ما بينهما واليه وحده المرجع يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 يا أهل الكتاب من يهود ونصارى قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله لا تقولوا معتذرين ما جاءنا رسول يبشرنا بتواب الله وينذرنا عقابه فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بتوابه ومنذرا عقابه والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ومن قدرته ارسال الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم في ملوكا واتاكم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 قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن قال له قومه يا موسى إن في الأرض المقدسة قوما أولي قوة وأولي بأس شديد وهذا يمنعنا من دخولها فلم ندخلها ما دام هؤلاء فيها لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم فإن منها فإنا داخلون فيها قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم البابا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 فوائد من الآيات اولا تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسح وغيره يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباه ثانيا التوكل على الله تعالى والثقه به سبب لاستنزال النصر قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أَنْتَ وَرَبُّكَ فقاتلا إنا هُنَا قَاعِدُونَ قال قوم موسى من بني إسرائيل مصرين على مخالفة أمر نبيهم موسى عليه السلام إن لن ندخل المدينة ما دام الجبارون فيها فاذهب أنت يا موسى وربك فقاتلا الجبارين أما نحن فسنبقى قاعدين متخلفين عن القتال معكما قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال موسى لربه يا رب لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارم ففصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك. قالت إنها محظومة عليهم أربعين سنة. يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين قال, قال الله لنبيه موسى عليه السلام إن الله حرم دخول الأرض المقدسه على بني إسرائيل مدة أربعين سنة يتيهون في الأرض حيارا لا يهتدون فلا تأس يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله فان ما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنوبهم كيف الهم يا شباب قوية إن شاء الله تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلبا لآله اللي بشب يتوضا بشب يصلي بشب يذكر الله ثم نرجع إن شاء الله هل أحد يتوضح؟ أحسن يكون ما شوي أشياء أنا لازم أسكر المسجد بعض أحد يطلع. أرسل عليهم نبأ بن آدم بالحق. إذ قبَلَ قربا قُرْبَانَ فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُطُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ المتقين. واقصص ايها الرسول على هؤلاء الحسده الظالمين من اليهود خبر بني ادم وهما قابيل وهابيل بالصدق الذي لا مريث فيه حين قدم قربانا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 تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلما وعدوانا إلى اثامك السادقة فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامه ويلازمونها ذلك الجزاء جزاء المعتدين وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون معهم فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فزينت لقابيل نفسه الاماره بالسوء قتل اخيه هابيل ظلما فقتله فأصبح بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا دنياهم وآخرتهم فقد سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزار من تأسى به شيئا فبعث الله برابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغرابا فأوالي سوء تأقير فأصبح من النادمين فأرسل الله غرابا يثير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابا ميتا ليعلمه كيف يستر بدن اخيه فأصبح من النادمين والندامه عاقبة مرتكبي المعاصي فوائد من الآيات أولا مخالفة الرسل توجب العقاب كما وقع لبني إسرائيل إذ عاقبهم الله تعالى بالتيح ثانيا قصة ابني آدم ظاهرها أن أول ذنب وقع في الأرض في ظاهر القرآن هو الحسد والبغي ثالثا تحرز ابن آدم المقتول ينبه لضرورة التعفف عن الظلم والتنزه عن أن يلقى العبد ربه وقد سفك دماه رابعا سفك الدماء بغير وجه حق يوجب الخسران خامسا أن من سن سنة قبيحة أو أشاع قبيحا وشجع عليه فإن له مثل سيئات من اتبعه على ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرض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 والرسولون بالحجج الواضحة والبراهين الجلية ومع هذا فإن كثيرا منهم متجاوزون لحجود الله بارتكاب المعاصي ومخالفة رسولهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوه او صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلال او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم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 ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم إن الذين كفروا بالله وبرسله لو قدر أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفدي نفسه به من عذاب الله يوم القيامة ما قبل منه ذلك الفداء ولهم عذاب موجع فواعد من الآيات اولا مشروعية دفن الميت ومواراته التراب وهي سنة علمه الله تعالى لبني آدم هذه يعني الصفحة السابقة. ثانيا حرمه النفس البشرية وأن من صانها وأحياها فكأنما فعل ذلك بجميع البشر وأن من أتلف نفس البشرية أو آذاها فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا ثالثا عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال وقطع الطرق هي قتل بلا صلب أو مع صلب أو قطع الأطراف من خلال أو بتغريبهم من البلاد على حسب ما صدر منهم رابعا ثوبة المفسدين من المحاربين وقاطعي الطريق قبل قدرة السلطان عليهم توجب العفو خامسا التأكيد على عدم قبول نبية يوم القيامة وإن كانت جميع ما في الأرض ممن وجب عليهم عذاب جهنم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها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 فمن تاب من بعد ذنه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فمن تاب إلى الله من استرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه تفضلا منه ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام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 ان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين عادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوا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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في اعلان الكفر بك وبما جئت به من الوحي من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ومن اليهود أناس سماعون للكذب مقلدون لزعمائهم الذين يأتوك إعراضا منهم عنك يبدلون كلام الله في التوراة بما يوافق اهواءهم يقولون لأتباعهم إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه وإن خالفها فاحذروا منه ومن يرد الله إضلاله من الناس فلن تجد أيها الرسول من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق اولئك المتصفون بهذه الصفات من اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر لهم في الدنيا خزي وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار فوائد من الآيات اولا حكمة مشروعية حد السرقة لردع السارق عن التعدي على أموال الناس وتخويف من عداه من الوقوع في مثل ما وقع فيه ثانيا أن حد السرقة هو قطع اليد اليمنى ثالثا قبول توبة السارق ما لم يبلغ السلطان فإذا بلغ السلطان وجب الحكم ولا يسقط بالتوبة رابعا يحسن بالدعية إلى الله الا يحمل هما وغما بسبب ما يحصل من بعض الناس من كفر ومكر وتآمر لأن الله تعالى يبطل كيد هؤلاء سماعون للكذب أكالون للسح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطة إن الله يحب المقصطين هؤلاء اليهود كثيروا الاستماع للكذب كثيروا الأكل للمال الحرام كالربا فإن تحاكموا إليك أيها الرسول ففصل بينهم إن شئت فأوتك الفصل بينهم ان شئت فأنت مخير بين الأمرين وإن تركت الفصل بينهم فلن يستطيع أن يضرك بشيء وإن فصلت بينهم ففصل بينهم بالعدل وإن كانوا ظلمه وأعداء إن الله يحب العادلين في حكمهم ولو كانوا كان متحاكمون أعداء للحاكم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وان أمر هؤلاء العجب فهم يكفرون بك ويتحاكمون إليك طمعا في حكمك بما يوافق أهواءهم وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها فيها حكم الله ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم والإعراض عن حكمك وما صنيعوا هؤلاء بصنيع المؤمنين فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما جئت به إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار, وربا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام فيها إرشاد ودلالة على الخير ونور يستضاء به يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعة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 وفرضنا على اليهود في التوراة أن من قتل نفسا متعمدا بغير حق قتل بها ومن قلع عينا متعمدا قلعت عينا ومن جدع أنفا متعمدا جدع أنفه ومن قطع أذنا متعمدا قطعت أذنه ومن قطع سنا متعمدا قلعت ومن قلع سنا متعمدا قلعت سنه وكتبنا عليهم أن في الجروح يعاقب الجاني بمثل جنايته ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كثارة لذنوبه لعفوه عن من ظلمه ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره فهو متجاوز لحدود الله فوائد من الآيات أولا تعداد بعض صفات اليهود مثل الكذب والربا ومحبه ومحبة التحاكم لغير الشراء لبيان ضلالهم وللتحذير منها ثانيا بيان شرعة القصاص العادل في الأنفس والجراحات وهي أمر من فرضه الله تعالى على من قبلنا ثالثا الحث على فضيله في العفو عن القصاص وبيان أجرها العظيم المتمثل في تكفير الذنوب رابعا الترهيب من الحكم بغير ما أنزل الله في شأن القصاص وغيره وقفينا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يديه من وهدى وموعبة من المستقيم وأتبعنا آثار أنبياء بني اسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها وأعطيناه الإنجيل مجتملا على الهداية للحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجب ويحل المشكلات من الأحكام وموافقا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه عليهم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا اليك ايها الرسول القرآن بالصدق الذي لا شك فيه ولا الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله مصدقا لما سبقه من الكتب المنزله ومؤتمنا عليها فما وافقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه ولا تتبع اهواءهم التي أخذوا بها تاركا ما أنزل, ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه وقد جعلنا لكل أمة شريعة وطريقه واضحة ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحدها ولكنه جعل لكل أمة شريعة ليختبر الجميع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 واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون وأنحكم بينهم أيها الرسول بما أنزل الله إليك ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع الهوى واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليه فلن يالوا جهدا في سبيل ذلك فإن أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله اليه فاعلم أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية ويعاقبهم عليها على جميعها في الآخرة وإن كثيرا من الناس لخاردون عن طاعة الله حتى حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكم لطوموقمون أيعببون عن حكمك طالبين حكم أهل الجهلية من عة الأوثان الذين يحكمون تب ل فلا أحد أحسن حكم من الله عند أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله لا أهل الجهل والهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءه من كان باطله فوائد من الآيات أولا الأنبياء متفقون في أصول الدين مع وجود بعض الفروق في الفروع بين شرائعهم ثانيا وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عما عداه من الأهواء ثالثا ذم التحاكم لاعراف وأحكام أهل الجاهلية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين يا ايها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تجعلوا من اليهود والنصارى حلفاء واصفياء توالونهم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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا بأنفسهم نادمين فترى أيها الرسول ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى قائلين نخاف أن يظفر هؤلاء نخاف أن يظفر هؤلاء وتكون لهم الدولة فينالنا منهم مكروه فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن واليهم فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والنصرة والموالاة بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بثوات مقصودهم وما أعد لهم من عذاب. يا أيها الذين آمنوا من يبتدى منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ولا يخافون لوم تلائم ذلك قضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلا منه يحبهم ويحبونه لاستقامتهم رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا ولا يخشون لوم من يلومهم لتقديمهم رضا الله والخوف من لومه على لوم المخلوقين ذلك من فضل الله الذي يعطيه من يشاء من عباده والله واسع الفضل والإحسان عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه ومن لا يستحقه فيحلمه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار اولياؤكم بل ان وليكم بل إن وليكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة بل إن وليكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلاه ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتول الله ورسوله والمؤمنين بالنصر فهو من حزب الله وحزب الله هم الغالبون لأن لان الله ناصرهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلاعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين أولياء واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزله عليكم فوائد من الآيات أولا التنبيه على عقيدة الولاء والبراء التي تتلخص في موالات ومحبة الله ورسوله والمؤمنين وبغض أهل الكفر وتجنب محبتهم ثانيا من صفات أهل النفاق موالاتهم أعداء الله تعالى. ثالثا التخاذل والتقصير في نصرة الدين قد ينتج عن استبدال المقصر المقصّر والإتيان بغيره ونزع شرف نصرة الدين عنه. رابعا وجوب موالاة الله ورسوله وأهل الإيمان ونصرة دين الله تعالى. خامسا التحذير من تقريب ومحبة وموالاة الساخرين والمستهزئين بدين الله تعالى من الكفار وأهل النفاق.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 إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل يا أيها الرسول للمستهزئين من أهل الكتاب هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل على من قبلنا؟ على من قبلنا وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر فما تعيبونه علينا محمدة لنا وليس مدنة قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة من الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد أولئك شر مكانا وضل عن سواء السبيل قل أيها الرسول هل أخبركم بمن هم أولى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء إنهم أسلافكم الذين طردهم الله من رحمته وصيرهم بعد المسخ قردة وخنازير وجعل منهم عبادا للطاغوت والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله راضيا أو أولئك المذكورون شر أولئك المذكورون, أولئك المذكورون شر منزلة يوم القيامة وأضل سعيا عن الطريق المستقيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءكم ايها المؤمنون المنافقون منهم اظهروا لكم الايمان نفاقا منهم والواقع انهم عند دخولهم وخروجهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه والله اعلم بما يبغرونه من الكفر ان اظهروا الايمان لكم وسيجازيهم على ذلك وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم الصح لبئس ما كانوا يعملون وترى أيها الرسول كثيرا من اليهود والمنافقين يبادرون إلى ابتكاب المعاصي مثل الكذب والظلم وأكل الحرام ساء ما يعملون ولولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحب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 كيف يشاء، ولا يزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك غضياناً وكبراً، وألقيما بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدو نار للحرب أطفأها الله. ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجذب، يد الله محبوسة عن بدل عن بدل الخير والعطاء أمسك عنا ما عنده، ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء؟ وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالخير والعطاء ينفق كيف يشاء ينفق كيف يشاء يبسط ويقبض لا حاجر عليه ولا مكره له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 فوائد من الآيات اولا ذم مسالك المنافقين الذين يظهرون لأهل الايمان خلاف ما يبطنون ويسرون ويسر الكفر والبغضه للاسلام واهله ثانياً دم العالم على سقوته عن معاصي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها ثالثاً سوء أدب اليهود مع الله تعالى وذلك لأنه مصفوه سبحانه بأنه مغلول اليد حابس للخير رابعاً إثبات صفة اليدين وصفة الكرم وسعة الإنفاق لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيم سلطانه خامساً الإشارة لما وقع فيه بعض طوائف بعض طوائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ولو أن اليهود والنصارى صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله باجتناب المعاصي لكفرنا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة ولا اسقلناهم يوم القيامه جنات النعيم يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما انزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم أمة مختصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة والنصارى عملوا بما في الانجيل وعملوا جميعا بما انزل الله بما انزل عليهم من القرآن ليسرت لهم أسباب الرزق من انزال المطر وانبات الأرض ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق والكثير منهم ساء عمل لعدم إيمانهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم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 والله يحميك من الناس بعد اليوم فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء فما عليك إلا البلاء والله لا يوفق للرشد الجاحدين الذين لا يريدون الهداية قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما منزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم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 فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وارسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة فنقضوا ما أخذ عليهم منها واتبعوا ما تمليه أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم ومن تكذيبهم بعضا وقتلهم بعضا توعد من الآيات أولا العمل بما أنزل الله تعالى سبب لتكفير السيئات ودخول الجنة وسعة الأرزاقة ثانيا توجيه الدعاه الى ان التبليغ المعتد به والمبرئ للذمة هو ما كان كاملا غير منقوص وفي ضوء ما ورد به الوحي ثالثا لا يعتد باي معتقد ما لم يقم عليه صاحبه ما لم يقم عليه صاحبه دليلا على أنه من عند الله تعالى وحسبوا تقول فتنه فعموا وصموا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 ومستقره نار جهنم وما له ناصر عند الله ولا معين ولا منقذ ينقذه مما ينتظره من العذاب لقد شفر الذين ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم ينته عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم لقد كفر النصارى القائلون ان الله مؤلف من ثلاثه هم الاب والابن وروح القدس تعالى الله عن قولهم علوا كبيره فليس الله بمتعدد انما هو اله واحد لا شريك له وان لم يكفوا عن هذه المقاله الشنيعه لينالنهم عذاب موجه أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَفَلَا يَرْجِعُ هَؤُلَاءِ عَن مَّقَالَتِهِمْ هَٰذِهِ تَائِبِينَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ الْمَغْفِرَةَ عَلَى مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الشِّرْكِ بِهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ لِمَنْ تَابَ عَن أَيِّ ذَنبٍ كَانَ وَلَوْ كَانَ الذَّنْبُ الْكُفْرُ قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له كل آيات ثم انظر أنا يؤفكون ليس المسيح عيسى ابن مريم إلا رسولا من بين الرسل يجري عليه ما جرى عليهم من الموت وأمه مريم عليه السلام كثيرة الصدق ومصدقة وهما ياكلان الطعام لحاجتهما إليه فكيف يكونان هين مع حاجتهما للطعام فانظر أيها الرسول نظر تامل كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية وعلى بطلان ما هم عليه من المغالات في نسبة الألوهية لغيره سبحانه وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات ثم انظر نظرة أمد كيف يصرفون عن الحق صرفا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله. قل أتعبدون ما دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا.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 فوائد من الآيات أولا أن بعض طوائف اليهود قتلت للأنبياء وناقضون للعهود ثانيا بيان كفر النصارى في زعمهم ألوهية المسيح عليه السلام ثالثا دحض عقيلة التثليث وبيان بطلانها والتحذير من اعتناقها والدعوة للتوبة منها رابعا من أدلك بشرية المسيح وأمه أكلهما للطعام وفعل ما يترتب عليه خامسا عدم القدرة على كف الضر وإيصال النفع من الأدلة الظاهرة على عدم استحطاق بعض المعبودين للألوهية لكونهم عاجزين سادسا النهي عن الغلوة النهي عن الغلو وتجاوز الحد في معاملة الصالحين من خلق الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تظلموا دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضل ولا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا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 لورين الذين كَفَرُوا من بني اسرائيل على لسان على وَعِيسَى داوود وعيسى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 لبس ما قدمت لهم أنفسهم أن صخط الله عليهم وفي العذاب, وفي العذاب هم خالدون تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفرة من هؤلاء اليهود يتولون المشركين الذين لا دين لهم ويعادونك ويعادون الموحدين ساء ما يقدمونه فَأَمَّا مَا يُقْدِمُونَ عَلَيْهِ من مَوَالَاتِهِمُ الْكَافِرِينَ فَإِنَّهَا سَبَبُ غَضَبِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَإِدْخَالُهُمْ إِيَّاهُمْ النَّارَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا أَبَدًا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا منهم فاسقون ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء يوالونهم دون المؤمنين لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء ولكن كثيرا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولاية المؤمنين والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد